أما بقى حديث الصادق المصدوق اللي هو الأخ بيقول يعني إزاي يكتب شقي أو سعيد يبقى خلاص يبقى نبطل شغل طالما كل واحد فينا معروف أنه سيدخل النار أو سيدخل الجنة ففيما العمل ده بكل أسف من الخطل والخطأ الذي دخل علينا في فهم الإسلام هذا السؤال بعينه ساله سراقه بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام دائما في حديث علي بن ابي طالب وغير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقال غرقب وكان يدفن وجنازه وكان معه عود فجعل صلى الله عليه وسلم بابه وامي ينكت في الارض بهذا العود وهو يقول ما من نفس منفوسه الا كتب مقعدها من الجنه ومقعدها من النار فقال صراقة يا رسول الله ففيما العمل افلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة وان كان من أهل الشقاوة سييسر إلى عمل أهل الشقاوة ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره يبقى إذا عندي دلوقتي ثلاث حاجات هي أسداب مبذولة من العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق، الثلاثة دول العبد المفروض يعملهم، اشتغلهم، إذا بخل العبد الثلاثة دول هيخذ النتيجة فسنيسره لليسرى وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إشكال الجماعة اللي قم بعد كده بعد الصحابة والكلام ده أنهم فصلوا السبب عن القدر وهي لي مشكلتهم يطلع واحد يموت في الطريق يقول أنا قلت له ما يخرجش لو كان ما خرجش ما كانش يمات أو ما كانش حصل له حاجة لا أنا بقول لك لازم يخرج عشان يصاب السبب جزء من القدر مش السبب في نحية والقدر في نحية وحديث أبي خزامه في سن أبي داود لما قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها اترد من قدر الله شيئا يعني أنا بأخذ الدواء يقول لك لو ما كانش خد الده خد الدواء كان مات واحد تحسى سما قاموا لاحقين جايبين ترياق ودولوا مثلا الحؤنة ولا حاجة علشان يبقى فيه معادلة لهذا السم يحول السم ده المية مثلا يقول لك لو ما كانش خد الحؤنة كان مات غلط كان لازم ياخد الحؤنة علشان ما يموتش هو ده كلام الرسول الصع... عليه الصلاة والسلام لما سئل أرأيت أدوية نتداوى بها ترد من قدر الله شيئا يعني ما كانش قد حدها كان هيموت أو الرقع ده لما الرجل ده أصيب بعين ولا حاجة رقيناك أنا من شط من عقاد هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله اللي هي الأسباب دي الرقع والعلاج ده من قدر الله الاشكال قال للناس إنه فصل السبب خلف في نحية القدر في نحية تانية يقول لي طيب إذا كان مكتوب علي شقي أدخل النار ليه يدخل النار لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسن ولا يشك أحد قط من بني آدم أن له اختيارا عشان ما يجيش يقول لك أنا مسير نهاردة أنت مختار لما أنا بقول لك لا تخرج من هذا البيت انت بتقول لي لا انا هخرج انا حر انت ما وتكسر الامر وتخرج اه طيب ما انا عايز اقولك على حاجه كمان انت لما بتدخل تلاقي حرامي في البيت بتبلغ فيه ليه طب ما الحرامي مكتوب في الازل انه هيسرق بيتك يبقى الحرامي مظلوم في الحاله اللي زي دي وازاني مظلوم والقاتل مظلوم واي انسان يرتكب اي خطا على وجه الارض مظلوم إذن بقى ابطلنا الأحكام الشرعية وأبطلنا يعني القرآن والسنة نعدلهمش لازمة بالنظام ده يبقى ربنا عز وجل لما أمر بجلد الزاني يبقى كده المظلوم لأنه مكتوب عليه في الأزل إنه حيزني يبقى أنت لما بتبلغ في الحرام اللص اللي دخل البيت أنت ظالم لو رجل اعتدى على عرضك ورحت بلغت فيه أو قتلته يبقى خالي يبقى أنت مظلوم يبقى أنت ظالم وهو مظلوم ليه؟ لأنه مكتوب عليه أنه حيزني ده معناه قصة دي باختصار معناها ضياع الدين كله وضياع الأحكام الشرعية يبقى كأن بقى كأنه يقول كلاما صريحا إن إنزال الكتب عبث وإن رسال الرسل عبث والكلام ده لا يقبله أحد مطلقا يعقل ما يقول الإيمان بالقدر العلماء قالوا إن الإيمان بالقدر لا يقبل إلا مجملًا ما تفعص فيه عش تدور وراه ليه؟ لأن الحكمة لا يستطيع إنسان أن يصل إليها قد تصل إلى حكمة من ال... لكن في مواقف ما تعرفش ليه تحط على أنت استفهام العلامة دي مالهج جواب حاجة من الاثنين يا الإنسان بقى يكفر بالقضية دي والله لا الكلام ده الكلام مش مظبوط وأنا لابد أن أقتنع لا كثير من أحكام القضاء القدر لا تدخل تحت فهم الإنسان وفي حكاية اختم بها كنت يعني ذكرتها ربما في هذا الموضع من مدة طويلة تبين لك أن هناك حلقات في الأحداث الجارية التي قد تراها بعينيك لا يعرفها إلا الله فلا بد إذا كنت تعتقد وهذا يجب عليك اعتقاده أن الله حكيم يبقى لا تعترض عليه لأنك لا تدري إحنا والله ناس الأعلى كبني آدم ممكن تلوم إنسان انت ليه عملت كده انت ليه خليت كده إذا ذكر أرك العذر له والله ما كنت اعرف انت فعلا كده معذور طب إذا لم يبدو هذا العذر لك أو هو لم يتطوع بذكر هذا العذر هل يفضل متهم أو لا؟ حيفضل متهم مع ان له عذرا فانا اضرب المثل او اذكر الحكايه الاتيه من باب توضيح المراد فقد ذكر ابو الشيخ الأصبهاني ان نبيا من انبياء بني اسرائيل كان يجلس بالقرب من بئر ماء فجاء رجل فارس عايز يشرب نزل من على الفرز بتاعه شرب مية وهو خارج بقى من البئر سقطت حافظه نقوده كيسه سره فيها فلوس سقطت منه ولم يلتفت اليها لانه خدش باله من الموضوع انطلق الفارس فجاء راعي غنم برضه يرد الماء فشرب والغنم شربته بتاع ام لا السره ام واخدها في جيبه وانصرف فجاء رجل كبير في السن شيخ يعني كبير في السن فليشرب من شرب من البئر ثم جلس على حافه البئر يلتقط أنفاسه في هذه اللحظه بحث الفارس عن المال لم يجد المال قال له بس الفلوس عند البئر رجع البئر رجع الى البئر علشان يلتقط المال راح لقى الراجل الشيخ الكبير ده قاعد قال له فلوس قال له فلوسي قال له الفلوس طلع الفلوس انت واخد الفلوس وبخبيها والكلام الرجل قال له ما شفتش حاجة قال له لا شفت ما شفت شفت ضربه بالسيف طير رأت طب الرجل الشيخ ده خلي الفلوس لا ما خدش الفلوس طب ازاي تضرب رأت وهو ما خدش الفلوس إذا مظلوم فهذا النبي صلوات الله عليه من بني إسرائيل قال يا رب ضربت عنق الرجل ولم يأخذ المال إنما أخذ المال الراعي فجل لي الحكمة في ذلك فأوحى الله عز وجل إلي قال إن والد الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي فرددت المال إلى الوارف رجع المال لمستحقه وهو إيه الراعي ابن الراعي اللي تاخد في الوسف وإن هذا الشيخ قتل والد الفارس فاقتصصت منه